Allaak, alhamdulillahi alamin, ar-Rahman al What no Kiitos kun Sing the up there. Tell Batman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 الأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففرون آخر إني لكم منهن ذيهم مبين كذالك ما أتى الذين من قبلهم من عسول إلا قالوا إلا قالوا فما أنت بملوم ولكن فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا All mm. فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ للذين كَفَرُوا